وَاخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَنْ يُصَدِّقَنِ فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَنْ يُصَدِّقَنِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ